قال لي هشام ابن يحيى الكنامي سأحدثنك حديثا رأيته بعيني وشهدته بنفسي قل تحدثني يا أبا الوليد قال غزونا أرض الروم سنة ثمان وثلاثين وكنا رفقة من أهل البصرة وأهل الجزيرة وكنا نتناوب الخدمة والفراسة وإعداد الطعام كان معنا رجل يقال له سعيد بن الحر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 إن سمعت كلاما يأتي من ناحية الخيم فعجبته فليس هناك إلا سعيد نائما ظننت أن أحدا قد جاءه ولم أرىه فذهبت إلى جانب الخيمة فلم أرى أحدا وسعيد على حاله نائما إلا إنه كان يتكلم في نومه ويضحك أصغيت إليه وحفظت كلامه ثم مد يده وهو نائم كأنه يأخذ شيئا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 لعل الله ينفعني بما تقول فحدثني عما رأى في مناع قال جاءني رجلا لم أرطبت مثل صورتهما كمالا وحسنا فقال أبشر يا سعيد أبشر يا سعيد فقد غفر ذنبك وشكر سعيك وقبل عملك واستجيب دعائك وعدت لك, لك البشرى في حياتك فانطلق معنا حتى ترى ما أعد الله لك من النعيم قال فأتينا على حور وقصور وجواري وغلمان وأنهار وأشجار فأدخلوني في قصر ثم إلى دار فيه حتى انتهيت إلى سريهم عليه واحدة من الحور العيد كأنها اللؤلؤ المكلوم فقالت لي قد طال انتظارنا إياك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 انطلقت معه وقلت لابد أن أشهد أمره وأرى ما يكون فلم يزل يقاتل ويكبد الأعداء الخسائر وينكل فيهم ويصنع الأعاجي وهو يبحث عن القتل والموت مضامنه وأنا أراه وأرعاه بعيني ولا أستطيع الدنو منه حتى إذا نزلت الشمس للغروب وهو أنشط ما كانت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 قلت له فنيئا لك ما تفطر عليه الليل يا ليتني كنت معك فأوز فوزا عظيم فعض شفته السبلاء وأومى إلي ببصره وهو يضحي وقال أكتم أمري وقال أكتم أمري والملتقى الجنة ثم قال الحمد لله الذي صدقنا وعده فوالله ما تكلم بشيء غيرها ثم فاضت روحه وآية الله تنادي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمودك الله الله ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمود بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضل ويستمشرون بالذين لم يلعقوا بهم من خلدهم <تصفيق> يستبشرون بالذين لم ينحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفق وأن الله لا يضيع أجر المحسنين هذه الجنان تزينت فتفتحا هذه الجنان تزينت فتفتحت أبوابها فعجبت للعشاق أينام من عشق الجنان وحورها وكرائم الجنات للسباقي بل كيف يغفل موقن بعظيم سلعة ربه